فدرسنا درس الليلة هو الدرس الثامن ترتيبا وعدا من دروسنا تفسيرا لكتاب ربنا سبحانه وهو كذلك الدرس الثامن عدا وترتيبا في تفسير سورة الكهف وهو الثالث ترتيبا في ذكر أهل الكهف وكان حديثنا قد وقف بنا عند قول ربنا سبحانه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 طلب خصوص للنفس بما قالوا من لدنك وطلب الخصوص يفيد تعظيما كأنه طلبوا كل رحمة أو كأنهم طلبوا أعظم الرحمة لم يقولوا ربنا آتنا رحمة وإنما أن يقولوا من لدنك رحمة فهذا في إفادة تعظيم لأنهم قالوا من لدنك فمن هنا خصوا وهذا التخصيص يفيد تعظيما ربنا آتنا من لدنك رحمة ولم يعينوا هذه الرحمة لأن النكره لو تعلمون إنما تفيد العموم والشمول والتعظيم كأنهم طلبوا عموم الرحمة فلذا قالوا من لدنك ماذا رحمة فلم تتعين هذه الرحمة ومن هنا يستحب ونأخذ من هنا أدبا في الدعاء وهو الإجمال في الطلب ربنا لا مكره له ربنا خزائنه سبحانه وتعالى لا تنقص شيئا ولذا قال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسالوه الفردوس الأعلى إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى وقال إذا دع أحدكم ربه فليكسر المسألة فإن الله لا مكره له وهذا ما جعل سليمان يقول في نجواه وفي ضراعاته رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فهذه فائدة أخرى من الآيات الفائدة الأولى من لدنك تعظيمة، الفائدة الثانية رحمة عموما وشمولا، والفائدة الثالثة قوله هب لنا هب لنا من لدنك رحمة أو أتينا من لدنك رحمة في إفادة الإجمال في الطلب، ولذا لا تسمع لرجل يقول ندخل الجنة مش عارف نوع جنب إيه جنب الباب ما هذا أيها الرجل؟ إنما تسال كريما لا مكره له إنما تسال كريما لا مكره له إنما تسأل عظيما يدو سخاء رخاء وخزائنه لا تنقص شيئا فلذا أجمل في الطلب كما أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهذا أيضا فيه طلب خصوص لما قالوا هيئ لنا ما قالوا هيئ من أمرنا رشدا لنا وإنما قالوا لنا وهذا في إفادة الخصوص كما هو معروف في لغة العرب من تقديم الجر والمجرور كأنهم طلبوا خصوصا آخر من بعض خصوص أن يقولوا هيئ لنا من أمرنا ماذا من أمرنا رشدا وهنا سؤال يسأل أليس من أدب الدعاء هو عموم الطلب وإجمال الطلب ولذا لما دع رجل فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا فقال لقد حجرت واسعا وإنه لمن أدب الدعاء ما تعلمون أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وابراهيم يقول ربنا ربنا اغفر لي وللمؤمنين ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فلماذا كان خصوص الدعاء ها هنا لماذا خص النفس دعاء إما أنه كما قال بعضهم أنه لم يكن على الأرض يومها مسلمون ولا مؤمنون ولا موحدون غيرهم فلذا دعا هؤلاء لأنفسهم دون ماذا دون عامة الناس لأنه لم يكن على الأرض يومها مؤمن أو إما أنهم طلبوا بالخصوص تعظيما فالإنسان خص نفسه دعاءا طلب ماذا طلب بذلك تعظيما لما يطلب ولما يرجو فيقول رب العالمين فضربنا على اذانهم ولماذا على اذانهم لأن الإنسان ينام من اذنيه وليس ينام من عينيه نعم ينام من أزنيه وليس ينام من عينيه ومعنى كلمة هذه أن الإنسان لا يمكنه النوم وسط ماذا وسط ضغير وسط فالأصوات تمنعه ناذا النوم والدقي والضيق يُقِزه من ماذا؟ من أغلى نوم فلذا قال ضربنا ولبضة الضرب فيها معنى شدة يعني لا يصل صوت إلى ماذا؟ إلى آذانهم مهما عظمت هذه الأصوات من ماذا؟ من حولهم كأنه جعل كفوم كاتما لماذا؟ للصوت هل هذا ممكن ألا تصل الأصوات يعني كأن شوف هذا كفوم هنا؟ الوجود من حولهم يسمع وهم ماذا وهم لا يسمعون لثلاثمائة سنة كاملة تزيد لا يسمعون صوتا ولا حركة ولا سكنة مع أن هذه الصحراء والبرية التي كانوا فيها هي مظنة ما وجود ماذا وجود أصوات كثيرة مختلطة منها أصوات تخلع القلوب من مكانها كعواء ماذا الذئاب لكن لا يصل شيء إلى مسامعهم ما هذا إنه الإيمان الذي يصنع العجائب إنه الإيمان الذي يصنع العجائب صدقوني هذا هو الإيمان ارايت إلى الكون كله يعمل للإيمان وأن هنا نجد الآيات تصرح بهذه الحقيقة هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا الإيمان يسخر لكم الكون من حولكم تسخيرا فكأن الشمس لا تطلع إلا لحسابكم وكأن الهواء لا يتحرك إلا لمصالحكم وكأن, وكأن وكأن وكأن ولذا قال تعالى فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين اعطى لما لبثوا أمدا ثم يقول رب العالمين نحن نخص عليك نبأهم بالحق لماذا يقول الله تعالى نحن ونحن إذا تكلم بها المفرد أفادت ماذا تعظيم فربنا واحد لماذا يقول نحن وهو واحد سبحانه لا شريك له كأنه أراد بقوله نحن ماذا تعظيما الله يعظم نفسه في هذا المقام وهو مقام ماذا؟ مقام القصة والحكايه. وهذه القصة القرآنية لو علمت هي التي كانت تأخذ بعقول وقلوب القوم ولو كانوا مشركين كانوا يأتون ليلا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلصون حتى تستكوا ماذا؟ رؤوسهم بعضها ببعض يقول له لا تأتي غدا تكون فضيحة في قريش يتحدث الناس أن أبا جهل يسمع ماذا قرآن محمد لا تأتي غدا ولكن انظر قرآن محمد صلى الله عليه وسلم ينتزعه من فراشه بل ويجعله يترك ليل مكة وما ادراك ما ليل مكة فيه من كل ماذا متع الحياة وملذاتها يا رأيت إلى مشرك أرأيت إلى مشرك فمتى يستحي مسلم الذي جعل القرآن كتاب بركة والذي جعل القرآن كتاب أموات والذي جعل القرآن عضين أرأيت إلى المشرك يقوم من دفء فراشه إلى بيت النبوة ويضع رأسه على الجدار هكذا متلصصه حتى قال الله ومنهم من يستمع إليه قال يسمع إنما قال يستمع والتاء تاء ماذا الطلب إشارة إلى أن الرجل خرج ماذا طلب خرج إنصافا حتى تستقر رؤوسهم ويتوعدون ألا يأتوا غدا ولكن القرآن ينتزعهم ولذا صدق ما قال شيخنا رحمه الله قال ما سر عجاز القرآن قال سره يؤثر من يستمع إليه ولو كان كافرا يؤثر من يستمع إليه ولو كان ماذا ولو كان كافرا وهذه قصه حكاها لنا بعض الدعاه وهو صادق فيما لا يكذب انه يوما من الدهر خرج في بعض بلاد الغرب فلقيه رجل مشرك وهو يقرا القران الكريم فقال له ما هذا قال هذا كتاب ربي انه قران ثم قال الشيخ له امهلني اسمعك اخر فأسمعه أبيات من الشعر على نظم وطريقة ماذا القرآن وعلى لحن القرآن وتجويد القرآن فقال له لا ليس هذا من ذاك مع انه المشرك الكافر لم يخطئ لمحة الإعجاز ماذا فيه هذا هو القرآن يؤسر من يستمع ماذا إليه يؤسر من يستمع إليه ولو كان ماذا ولو كان كافرا ولو كان كافرا نعم هذه حقيقة كبرى من حقائقي أن يقول الله نحن تعظيمة ولأن القصة القرآنية هي التي أخذت بعقول وقلوب المشركين فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ونحن ضائعون في قصص من يسمون بالأدباء وغير الأدباء وتلك تسمية لا يستحقها أو لقب لا يستحقه كثيرون منهم لأنهم ليسوا من أدب ولا من شيء، وما يكتبون إلا إباحية، وما يترجمون وما يترجمون لتاريخ أمم إلا من خلال أوصات من المنحرفين والمنحلين من أهل الطرب والغناء. تقرأ قصصا لفلان فلا تجد إلا راقصة ولا تجد إلا عاهرة، وكأن هذا هو تاريخنا، وكأن هذا هو ماذا هو واقعنا. وصدق الاول عندما قال كن جميلا ترى الوجود ايه المنحل لا يرى الوجود الا ماذا الا منحل والمنحرف لا يرى الوجود إلا ماذا إلا منحرفا والمؤمن لا يرى الوجود الا مؤمنا والمسلم لا يرى الوجود الا مسلما أنت ترى الوجود من هنا من داخلك كن جميلا ترى الوجود ماذا جميلا نحن نقص عليك وانظر لماذا يقول عليك مع أنه يقص على الوجود كله تشريفا لمحمد صلى الله عليه وسلم فلذا خصه بماذا خصه بالذكر نحن نقص ماذا عليك كأنه يقول لا يعنينا أن يسمع الوجود أنت تسمع هذا يكفينا هذا يكفينا يا محمد أنك تسمع فكأن الآية جاءت بشرف ماذا القرآن وبشرف من وبشرف محمد صلى الله عليه وسلم وهنا أقول ونحن من شرف محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين يقول ابن تيمية وأتبعوا لهم نصيب من هذه الآية بقدر اتباعهم فكما قال يكفيك الله يا محمد ويكفي من اتبعك من ماذا من المؤمنين فقال ابن تيمية وكل أحد متبع للرسول له نصيب من هذه الآية لنا نصيب من شرف نبينا صلى الله عليه وسلم نعم لنا نصيب من شرف نحن نقص عليك نبأهم ما قال قصتهم ليه ما قال حكايتهم ليه لأن كلمة الحكاية لا تكون إلا التسرية في التسليه. وليس غرض القرآن التسليه ولا ماذا ولا الحكاية صحيح إنما لما يقول نبأ هذا يزيد معنى على القصة والحكاية القصة والحكاية قد تكون خيالية صح ولا لا وأغلب القصة والحكايات ماذا خيالية وبرجلة مسلوخة ده وجود العجوز مش عارف مين دي لها وجود لا كلها خيالية صحيح رطل اللحمة بتاع شايلك ده له وجود وقصه التاجر والبندقيه ها ولا السائل الذي يوضع في الاذان في همله هذا لا وجود انما كل خيال في خيال والعالم ايه والعالم مسكين يصدق فهنا لم يستعمل لفظه القصه ولا لفظه الحكايه لان لفظه القصه والحكايه فيها معنى الخيال وفيها معنى الكذب بل فيها معنى التسرية والايه والحكايه التسليه والتسليه ولم يكن ذلك غرضا للقرآن إنما أنظر أغراض القصة القرآنية ما هي فاقصص القصص لعلهم يتفكرون لقد كان في قصصهم حبرة يبقى القصة القرآنية ماذا؟ حبرة القصة القرآنية ماذا؟ تبعث على ماذا؟ على الفكرة وإعمال العقل وليس غرض القرآن من القصة للحكاية ولا ماذا؟ ولا التسلية ولا التسلية فلذا قال نبأهم لأن لفظة النبأ في اللغة هي أو مفردة النبأ لغة هو الخبر المهم ذو فائدة ولذا قال عما يتساءلون عن النبأ لأنه مهم ولأنه يحمل ماذا فائدة ولذا يقال حتى في التعبير الإعلامي أو في المصطلح الإعلامي موجز ماذا الأنباء أهم ماذا الأنباء لأنها مهمة صح؟ لكن أن يقول نشرة الأخبار فتجمع ما كان مهماً وما ليس ماذا؟ أخبار رياضة مهمة؟ ما حد يسأل إلا واحد بس. آه، يبتوع الله يهديكم. شوف فضحت أو اوقعتكم في البئر بغطائي شوف. ليه؟ يقول لك نشرة الأخبار لأنها تحمل ما إيه؟ ما هو مهم وما ليس إيه؟ وما ليس مهمة؟ بل وتحمل الكذب والصدق. يا النشر الجوية دي صادقة؟ ها؟ أبدا على خلاف معنا فحرها برد وبردها ماذا؟ وبردها حر ولذلك نحن نسير معها أبدا كالشريك المخالف صحيح عندما تعلن عن حرارتها 25 نجعلها نحن 35 وعندما تعلن عنها 35 نجعلها نحن 25 فلذا قال نبأهم لأن لفظة النبأ تزيد عليه على لفظة أو مفردة القصة والحكاية بمعنى نحن نقص عليك نبأهم بالحق وشوف قال بالحق جاب البألي البألي اسمها في لغة العرب بأي المصاحبة كأنه ليس فيما يقص علينا القرآن شيء يتطرق إليه ماذا؟ الشك فضلا عن الباطل فكل ما تسمع هنا هو ماذا؟ هو عين الحق ولذا جاء بالباء لكن لو لك نحن نخص عليك نبأهم الحق لا يفيد هذا المعنى وإنما جاء بباء المصاحبة التي تفيد كمال له المعنى يعني في كل ما يحكيه القرآن الحق ماذا يصحبه والحق لا يائه خالف لماذا قال بالحق لأن الذي تسمع بعيدا عن القرآن ليس له الحق لأن هذه القصة موجودة في كتب من؟ في كتب الأقدمين كأن القرآن لما جاء لم يأتي على كتب ماذا؟ الأقدمين من السرد والحكاية إنما جاء بالنبا ماذا؟ الحق فقال نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وانظر كيف قال آمنوا بربهم ألش آمنوا بإلههم أو آمنوا بالله لماذا قال آمنوا بربهم وزدناهم هدى أولا الباء هنا باء المصاحبة أيضا هي كذلك إشارة إلى أنهم يؤمنون بالله كل ساعة فإيمانهم ليس على طريقة أقوام ساعة وايه وساعة ولا ينتهي الأمر إلا إلى ساعة دون ايه بقية الساعة فجاء بباء المصاحبة الذي يفيد ماذا الذي يفيد إيمانهم المتجدد المستمر القائم الموجود المصاحب ولذا إذا استطعت أن تكون مؤمنا في كل ساعة فافعل إن استطعت أن تكون مؤمنا في كل حركة وسكن فافعل إن استطعت أن تكون مؤمنا في كل كلمة ماذا فافعل ولذلك حقيقة الإيمان في كل كلمة ألا تفارق ذكر الله فيها لذلك يعجبني العوام دايماً لما تجلس معهم حتى في حوار بعيد دائما هذا الحوار يحل بماذا؟ بذكر الله صلِّد عن صلى الله عليه وسلم دائما تجد الحوار ماذا؟ هكذا لا ينقطع فيه ماذا؟ ذكر الله عز وجل صحيح ذكر الله عز وجل لأن هذا من حقيقة الإيمان من حقيقة الإيمان فقال امنوا بربهم اشار الى ماذا الى ان ايمانهم مصاحب لهم في كل سكنه وحركه ولذا قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين انهم فتية امنوا بربهم لماذا ما قال امنوا بالله وإنما قالوا آمنوا بربهم لأن من أعظم الأدلة على ألوهية الله هي ربوبية ماذا ربوبية الله لأن المالك هو الإله الخالق هو ماذا هو الإله سبحانه وتعالى ولذا أبطل الله ألوهية غيره بماذا بأنهم يخلقون لا يخلقون شيئا صحيح فقال رب العالمين وزدناهم هدى وقوله زدناهم هدى انظر كيف قال هدى التنكير افاد ماذا التعظيم والعموم والشمول التنكير لغه يفيد عموما وشمولا وتعظيما كما قال تعالى كلما دخل زكريا عليها المحراب وجد عندها رزقه إشارة إلى شمول الرزق عموم الرزق عظيم الرزق عند من؟ عند مريم فقال هدى إشارة إلى عظم الهدى وهذه قاعدة بل وسنه ربانية السنة ربانية تقول الله يكون حيث تكون فاذكروني أذكركم الله يكون حيث ماذا؟ حيث تكون فاذكروني أذكركم هذه قاعدة هذه قاعدة قرآنية فهيح. فإن أردت الإيمان أرادك الله تعالى أل الله ماذا؟ إيمانا إن أردت الهدى زادك الله ماذا؟ هدى ولذا قال له الرجل ما بايعتك على هذا إنما بايعتك لأضرب ماذا؟ ها هنا فأدخل الجنة فلهج النبي صلى الله عليه وسلم بذكر قال أين هو فوجدوه في معركة خيبر قتيلة والسهم ماذا في موضعه الذي أشار قال صدق الله فصدقه هذه قاعدة نتعامل بها مع من؟ مع الله تريد الإيمان فيزيدك هدى تريد الإيمان فيزيدك هدى تذكره فماذا فيذكرك سبحانه وتعالى فيقول آمنوا بربهم وزدناهم هدى شوف وانظر كيف أطلق الزيادة ولم يحدها بحد إشارة إلى ماذا؟ إلى فضل الله وفضل الله واسع لا ينتهي إلى حد فلذا أطلق الزيادة ولم يقيدها ومن هنا اعجبني ما قال بعض الأئمة أو بعض المفسرين هو شيخنا تحديدا فلا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل لماذا جاء بكلمة المكان مع الكافر ولم يات بكلمة المكان مع المؤمن يا قوم اعملوا على مكانتكم لم يقل اني عامل على لان كلمة المكان فيها معنى الثبات فالكافر يثبت عند ماذا قف مكانك ايها الكافر فهو كافر ان وقف ان صار ان تكلم ان تعلم ولكن المؤمن ليس يثبت عند ماذا إنما يترقى في المنازل صعدا فهو المسلم فالمؤمن فالمحسن ولا ينتهي ماذا شرفه ولا ينتهي مقامه عند ماذا اقرأ ورقه وماذا وارتقي ورتل شوف اقرأ ورقه وارتقي في رواية وارقه في رواية ورتل هكذا فالمسلم لا ينتهي عند ماذا فلذا قال أطلق, أطلق الهدى هنا فقال وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لماذا تقدم ذكر السماء على الأرض لا نجد في القرآن الأرض والسماوات ذلك لان السماوات مع ان الارض اسبق خلقا لان الله قال بعد ان خلق الارض ثم استوى الى السماء وهي فهذه شر ثم ان خلق الارض ماذا اسبق فلماذا تسكر السماوات وان كانت الارض ماذا اسبق خلقا او ان كانت الارض اكبر عمرا او سنة ذلك لان السماء اشرف مقاما من الأرض أليس كذلك فهي السماوات أشرف لا شرك ولا معصية لكن ظهر الفساد في البر والبحر ولا تفسد في الأرض بعد فذكرت أنها الأشرف ومن هنا يتقدم الأشرف ذكرا ماذا على الأسن وإن كان الأسن وإن كان ماذا وإن كان الأسن فلذا ذكر السماوات أنها الاشرف ولكن نأتي إلى فائدة أخرى لماذا يقال السماوات غالبا في القرآن جمع بينما الأرض تأتي ماذا مفردة مع أن الأرض سبعا كما قال الله تعالى ومن الأرض مثلهن مثل ماذا مثل السماوات يتنزل الأمر وفي الحديث السماوات السبع والأراضين له فلماذا لا تسكر الا ارضا واحده هذه معجزه قرانيه هات ما عندك قول هذا ممكن السماوات جمعا لان كل سماء منفصل عن الاخرى وبين السماء والسماء فراغ فاصبحت وكانها هي سبع لكن الارض ليس فيها فهي ملتصقات فلذا صارت كأنها ماذا أرضا واحدة بالتساقية وتجمعها لكن السماوات هذه سماء ففراغ فسماء ففراغ فهي سبع على هذا المعنى ربنا رب السماوات والأرض طب لماذا يذكر خلق السماوات والأرض مع ان الله خلق الوجود كله لتقف أيها الإنسان أين أنت من هذا الكون هذه الآية تكسر أنف الإنسان المتكبر الذي قال الله له إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وما أسوأ أن يجهل الإنسان ماذا؟ ومن جاهل نفسه جاهل كل شيء جاهل كل شيء فهذه الآية تقول دائما السماوات والأرض لان الله قال هل خلق السماوات والارض اكبر من خلقه ناس لو امن الناس بهذه الحقيقه لقبلت عقولهم الاعجاز في من في عيسى صحيح لخلق السماوات والارض اكبر من خلق من لماذا وقفت العقول عند معجزه عيسى وتعطلت عندها لانها لم تبصر ما فوقها ولم تنظر الى ما تحت اقدامها لقالت لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق من الناس فمن الناس في خلق السماوات والارض أنت واحد في هذا الوجود أنت خلق من الخلق أي والإنسان أنت خلق من الخلق فقف على حقيقة ماذا وزيش رجل لما جاي لحقيقة قال أنا أكثر منك مالا وعزوه قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب هذا هو الأصل الأول وكم يساوي التراب من منكم يعدل التراب بشيء ومن منكم يقبل شروة تراب وكم تدفع في شروة تراب مع أن هذا التراب لو علمت كما قال فيه القائد سر نستعطف الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد رب لحد قد صار لحد مرارا ضاحك من تزاحم الأبضاد الطراب الذي تدوس عليه بقدم بقدمك كان عظماء في يوم من الدهر ما يؤمنك أنك لا تدوس على مقبرة فرعون وما يؤمنك أنك لا تدوس بقدمك على مجموعة هامانات وقارنات من القوارين ومن, الهيه ومن الهامنات ما يؤمنك فهذه الأرض التي تدوس عليها بقدمك ترابا كانت يوما من الظهر ماذا؟ عظماء تماشي كده بتدوس على شوية فراعين شوية وزراء وشوية مش عارف ايه همنات وشوية قوارين هذه الأرض هذا هو التراب على الحقيقة وهذا هو أنا وهذا هو انت ولذا دخلت يوما ما على رجل من اهل الشرف في الدنيا قال ينبغي مراعاة المستويات الاجتماعية عند الحديث هويات اجتماعية لو أنصفت من نفسك لجعلتها يافطه على بابك تقول تراب بن أبي تراب هذا هو انت ما جعلت اليافطه فلان ابن فلان إنما اليافطه على الحقيقة هي تراب ابن إيه؟ ابن أبي تراب والأصل الثاني من نطفة في قول أبي حنيفة نجت في الأصل الأول تراب والأصل الثاني في قول أبي حنيف الإمام العظم نجس مهمهينا مستمهنا مستقذرة هذا هو الإنسان ربنا رب السماوات والأرض لن, شوف لن ولن حرف نفي للتأبيد نعم لن أصلها للتأبيد وإن كانت حينا لا تأتي للتأبيد لكنها في الاصل تستعمل للتأبيد وهي لن هنا لكل الازمنه كما قال بعض الائمه لن ندعو ملوش لن نعبد ليه القران دايما يعبر بالعباده عن ماذا بالدعاء عن العباده صحيح وقال ربكم ادعوني ان الذين يستكبرون عن مالش ما عن دعائي لتفهم الحقيقه ان تدعو فتقول يا الله هذه العباده ان تدعو فتقول يا اغثنا يا بدوي او يا دسقيه او يا شاذليه او غير ذلك ليست هذه عباده بل هذا الشرك ولذا قال في الحديث الدعاء ماذا هو العباده ما قالش مخ العباده هذا الحديث لا يثبت مخ العباده انما الذي يثبت هو وهو ضمير الفصل والايه والحصر يبقى حقيقه العبادة كلها في دعاء ولذا من لم يسأل الله يغضب عليه لأنه لم يحقق العبادة في أقوى ماذا في أقوى وجوهها وصورها أقوى وجوه وماذا وصورها ولذا أقوى وجوه العبادة هو ماذا الدعاء واسمع مني كلمة أعجز الناس من عجز عن الدعاء مغاليق الامور مغاليق الامور مفتاحها ماذا؟ الدعاء الدعاء نزلت فيه ملائكة السماء تضرب فوق الأعناق لبنان الدعاء جعل من ألي صباط، العجوز العاقر منجبت أنجبت للبشرية يحيا الدعاء هو الذي جعل ملك سليمان لا ينبغي لاحد من بعد وينقطع له الشبيه والنظير الدعاء والذي اخرج ابراهيم من نار مضرمه اسماءها الله جحيما الدعاء هو الذي اخرج يونس من الظلمات الهالكه وخرج الى الحياه مره اخرى وقد كان يونس في بطن قبر يتحرك به ليستقبل به اجله الدعاء والذي اخرج يونس وتحول يونس الى امه فارسلناه الى مئة الف أو يزيدون فامنوا فمتعناهم إلى حين بل الدعاء يتجاوز هؤلاء إلى انس الذي رأى من صلبه مئة وخمسة وعشرين ولدا أنس بالدعاء رأى من صلبه مئة وخمسة وعشرين ولدا وكثر ماله حتى كان بستانه ينتج في العام مرتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أكثر ماله وماذا وولده ما جاع انس يوما من الزمان وأطعم انسا بعده مئة وخمسة وعشرين ماذا ولد ورآهم ولدا ولد حتى دفن في حياته مئة ولد أو يزيد وعمر إلى ثلاث ماذا إلى ثلاث سنة ومئة إلى ثلاث سنين ومئة رضي الله عنه وارضاه الدعاء والذي جاء بدوس وما أدراك ما دوسي القبيلة التي اتعصت على نبيها وفعلت به الأفعيل هي التي قالت له أما وجد الله إلا أنت أخرج هذه دوسي جاءت مؤمنا بالدعاء وحسن إيمان حتى خرج منها الدوسي أبو هريرة ولو كان شرفا لدوس لكفاها شرفا أن يكون منها من أبو هريرة رضي الله عنه لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط شطط يعني قولا بعيدا بعيدا بعيدا ذلك سمي شيطانا ليه ها سمي شيطانا لأنه بعيد بعيد عن رحمة ماذا ربه ابعد وقيل شطط فيها معنى آخر قولا محرقا مهلكا لأن الشطط يعني ماذا من النار الاحراق شوف كأن الكلمة تستوجب ماذا هلكة واحراق الكلمة الكلمة معشر الناس هلكة وفي بني اسرائيل رجلان كان متواخيين فالاول وكان عابدا الثاني وكان عاطيا لما مر العابد على العاصي يقول له اقتر فيقول له خلني وربي خلني وربي يحاسبني هو لا انت قال والله لا يغفر الله لك هذه الكلمه التي ذهب بها العابد الى النار والله يقول له اكنت بعالمه اكنت علي قادره ويذهب العابد بها إلى نار مضرم نار محرقة ولم يشفع له أنه من أنه العابد يكفيني هذا الحديث أن أجعله على لسان كل ماذا أحد منكم ليضعه بين عينيه قبل أن يخرج ماذا لسانه بحر وقبل أن ينطق بماذا بكلمة ومصيبه الإنسان أبدا في لسانه مصيبه الانسان في ماذا في لسانه والذي لا يملك لسانه لا يملك امره ولا يملك ارادته لقد قلنا اذا قولا شطط لكن في حذف القول وجاء بشطط للمبالغه للمبالغه هؤلاء قومنا اتخذوا كلمة اتخذوا في معنى القوه كانهم ما عبدوا هذه الالهه عقلا ولا فهما انما عبدوها وعبدوا الناس لها بماذا بالقوه الايمان لم يكره احدا على الدخول فيه بل يقول لا اكراها في الدين قد تبين الرشد ولكن الكفر ابدا هو الذي يحمل الناس على الدخول فيه الكفر لا تصدقوه عندما يرفع شعار القناعة اللي العقلية والتاريخ خير شاهد خير شاهد على مأتاة الإيمان مع الكفر وعلى إكراه الكفر لماذا للإيمان ولذا تجد القرآن إلا من اكره وقلبه شركوا مكة عذبوا بلالا لماذا ما شأنكم أنتم من يعبد بلالا ربه ما شأنكم أمي بن خلف لماذا يعذب ما شأنك يا أمي أن يعبد بلال الله أو يعبد غيره هذا هو الكفر على الحقيقة فرعون يقول زروني أقتل موسى ما جريمه موسى أتقتلون رجلا أن يقوله ربي الله الإيمان لم يكره أحدا وهل الإيمان يستطيع أن يكره رجلا بوزن خالد بن الوليد؟ أو يكره رجلا كعمر بن الخطاب؟ أو أن يكره رجلا كعمر بن العاص؟ بل هل أكره الإيمان احدا في زماننا هذا ونحن نرى الإيمان نرى الإيمان على لسان الأمريكي وفي عقل الأوروبي وفي قلب الأفريقي من أكره هؤلاء من يكره أمريكياً على الإيمان الإيمان لم يكره أحداً ساعة في اتخذوا كلمة اتخذوا يعني إيه فيها معنى القوة حملوا الناس على الكفر بالقوة من دونه آلها عقلية المشرك عقلية كما وصف بعض الأئمة عقلية وسخة زبالة لا يقنع بفكرة الإله الواحد أبدا ليس هناك مشرك يعبد إلها واحدا كفرت اليونان جعلوا على جبال الأولمب ألف إله ألف إله وفي سباق محموم بين المشركين تكم إله تسعمائة أنا تسعمائة واثنين مزاد آلية ألف إله ومن غباء المشرك أنه جعل إلها للحرب وإلها للسلام طب ما هي تخنقه داعي الحرب وداعي سلام ولذلك الاخ... ال... التعدد اختلاف والاختلاف تنازع والتنازع خصومة والخصومة حرب والحرب غلبة ومن هنا قال رب العالمين في كتابه الكريم لعلى بعضهم على يغلب بعضهم بعضا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء وهذا فعل إبراهيم لماذا أبقى إبراهيم عليه السلام الكبير وحطم بقية الآلهة وغير من فعل هذا بآلهاتنا يا إبراهيم شوف غبا المشرك يا قوم ده صاروا جزازا جزازا حجارة محطمة ولسه برضو بيقولوا إيه آلهة لسه برضو بتقولوا آلهة تقولوا من فعل هذا بالأصنام بالتماثيل من فعل هذا بالتمثيل تبقى ليه هتعدي لكن من فعل هذا بألياتنا وأنت فعلت هذا بألياتنا يا إبراهيم أخرجوا إبراهيم الحليم عن حلمي حتى قال لهم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله من يطيق هذا الغباء ولأن المشرك عقل له لا عقل له آلهة لا يقنع أبدا بالإله ماذا الواحد بالإله الواحد هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة ورب العالمين يضرب مثلا في قرآنه ضرب الله مثلا رجلا في شركائه حتى المسألة عقلية المركب التي يقودها ربانان يقول يقولوا ماذا إلى غرق إلى غرق ولذا قال لا تبايعوا لأميرين فتهلكون صحيح فتهلكوا لذا قال لا تبايعوا اميرين بل بايعوا واحدا وإذا جاء الآخر يبايع له فاضربوا ماذا فاضربوا عنقه لا يكون إلا ماذا إلا واحد إلا واحد طب ولماذا يكون الاله عددا لماذا يكون الاله عددا وجماعة والمشرك في ثباق محموم وشوف قوله آلهة لم يعينوا هذه الآلهة لسببين. واحد إما إهمالا لها وتركا لها ما تستحقش الذكر ما قالش هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة فلانا وفلانا وكذا وكذا وكذا لا لا تستحق الذكر الإهمال هو كل شيء يذكر ما كل شيء يذكر حتى العوام عندهم هذه القاعدة تقول مين من اللي عمل كده ولكن اللي ما يتسماش. مش عايز حتى ايه؟ يذكره اهمالا وتركا له او اما الها لان الانسان ما ترك شيئا الا وعبده فمش عارفين نحصرها دا الانسان بلغ به عبادة انه بعد عبد الخنافس الانسان وعبد ماذا؟ عبد الخنافس يبقى لم يترك الانسان شيئا الا وماذا؟ الا وعبده والهند مثال مضروب روح الهند كل شيء معبود في الهند كل شيء معبود يقول لك بلد الألف إيه؟ الألف ديانة بلد الألف ديانة هكذا فلذا لم يذكروا لم يعينوا هذه الآلهة إشارة إلى ماذا إلى كسرتها وعدم ماذا حصرها وإحطائها هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا لا يأتون عليهم كلمة عليهم دي فيها معنى مهم جدا ما عليها ليه لان عليها تطلق على الجمادات وغير العقلاء لكن عليهم تطلق على من يبقى لم يتركوا حتى البشر الا وماذا الا وعبدوهم عبدوا انفسهم عبدوا امثالهم ايه عباده البشر دي دي مساله مضحكه الاله يتغوط اله يبول الاله يضرب الإله يشرب الإله يأكل الإله ينام ويسمع له غطيط أي إله هذا أي إله فلذا قال عليهم إشارة إلى أنهم عبدوا بشرا من جملة من عبدوا فقال لو لا يأتون عليهم بسلطان إيه الله كافر لا حجة له فيما يعبد اسألوا كده ليه لك إن وجدنا أبانا عليه على أمه وذلك الشيطان قال لهم وما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان نعم فالكافر عبد كل شيء وعبده بغير ماذا بغير حجة ظاهرة قاهرة فلذا لو لا يأتون عليهم بسلطان ايه بين فلا حجة لكافر في كفره ابدا ابدا على الاطلاق وقف معي على حجة كل كافر فيما عبد فستجد الحجة الكبرى إن وجدنا أباء عليه على امه فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله اعتزلتموهم قرار العزلة وقرار الهجرة لأن هذه طبيعة الكفر نعم الكفر لا يقبل الإيمان بين جوانحي لا يقبل الإيمان شريكا لو في أرض ولا في وطن الكفر لا يقبل الإيمان معه ساعة نعم شوف وقال الذين كفروا لرسلهم ها لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن يا اما الكفر يا اما ماذا بره هذه طبيعه الكفر انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم شوف لذلك قالوا ويا ليتني جزعا وحيا اذ يخرجك قومك ما قالوش يقتلك قومك ما قالوش يعذبك قومك ما قال كذا أنه يخرجوا يخرجك قومه طب لماذا ذكر له الإخراج إما لأن سنة الإخراج هي أصعب السنن وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فجعل يخرجوك في المرتبة وجعلها بعد القتل عارف ليه لأن الإنسان إن يعيش في غير وطنه فهو مستباح الدم والمال والعرض وكل شيء مستباح من الكفر في المال والعرض والدم وكل شيء نعم الكافر لا يقبل المؤمن بين جوانح لا يقبل الكفر لا يحتضن الإيمان أبدا الكفر لا يحتضن الإيمان وإن صافحه بيد أخفى السكين باليد الأخرى وراء ظهرهم ولذا قالوا إنه ويذ اعتزلتموهم كان قرار العزلة والعزلة شيء آخر قال عمر خذوا بحفظكم من العزلة لا تعدموا العزلة فقد قال صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا حتى شوف الجوارح المعطلة الجوارح المعطلة عملت فين في العزلة وماذا والخلوة والعزلة سر كبير حسبك شرفا في العزلة وفضل أنها الأنس بمن بالله ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو ويتحنس الليالي زوات زواتي العدد وعمر يقول خذوا بحظكم منين من العزلة فلا تعدم الخلوة ساعة بالنفس فإنها ساعة مصارحة وإنها ساعة مكاشفة وإنها ساعة سر بين العبد ومن وربه تعمل فيها قوارحه ماذا المعطلة ذكر الله خاليا حتى فاضت عيناه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخلوة دواء القلوب ماذا القاسية وشفاء العيون ماذا الجامدة فقال خذوا بحظكم من العزلة واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف كلمه الاواء فيها معنى الغوص كيف وهل في الكهف اواء الكهف ليس فيه طعام الكهف ليس فيه قطره ماء الكهف مكان موحش مظلم الكهف مرتع الحيات والعقارب فأين تجد الإيواء؟ صدقوني الإيمان هو الذي يصنع من هذا الكهف قصرا الإيمان هو الذي يبسط فيه أمنا وأمانا ويجعل فيه واحة أمان صدقوني الحياة لا تطيب إلا بالإيمان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة كل الحياة تطيب بالإيمان هواه يطيب هواء الحياة يطيب بالايمان ارزاقها تفيض بالايمان نعم اول ما وصل المدينه وسبق الايمان الى هناك خرجت الحمى من المدينه وقال وانقل حماها الى الجحفه واصبح طاعها مباركا مدها مباركا بل الايمان لا يارض إليها كما تأرز الحي إلى جحرها والنفس تكون في المدينة ما لا تكون في بلد صدقوني فاني مجرب صدقوني فإني مجرب ويا للشوق إلى المدينة إلى المدينة المدينة صنعها ماذا؟ الإيمان فأولى الكهش ينشر فين ينشر؟ الكهف دم كان منقور في جبل يحتاج كلمة ينشر الك... لأن الأرض تضيق وتتسع بالإيمان تضيق بالمعاصي وتتسع بماذا طاعات والقرب تقولك شو بيوتنا اليوم بيتعمل ازاي كنا قديما بيوتنا كيف هي ها تلاقي السقف كده بينك وبينه مراحل وتجد الغرفة ماذا لكن ضاقت علينا الايه؟ الأرض وتلاقي الغرفة دلوقتي ولا الشقة دلوقتي بتمدد رجلك في الحمام السر عرف السر ايه وضاقت عليكم الارض بما والله ما ضاقت الا بالمعاصي. لست اقول هذا من كيسي ان الله قالها في كتابه وضاقت عليكم الارض بما بما رحبت لان اباءنا اجدادنا كانوا خيرا منا ايمانا وكانوا خيرا منا اسلاما كانوا على فطرة الإيمان كانوا على فطرة ماذا الإسلام كانت حياتهم ودا كلها ليس فيها خبس ولا لؤم ولا خصومة ولا خصومة ولا مشاحنة وكانوا على خير وفاق. فطابت الحياة واتسعت لهم ماذا الأرض ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 لأن الهدى أشرف ولأن الهدى أحب إليه سبحانه فلذا قال من يهدي الله فهو ليه ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولما تقول الآية من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا يا ويل الكافر يعيش في ضياع لا مرشد له ولا ولي يتولى ماذا؟ يتولى أمره ولا ولي يتولى أمره ويصير يتخبط في حياته وترى الشمس إذا طلعت خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترى الشمس هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك أو يمكنه أن يرى ذلك فلماذا يستعمل القرآن الكريم هذا التعبير ويقول تزاوروا تقريدهم يستعمل أفعال المضارعة وأفعال المضارعة تفيد الحال كأن القرآن أراد استحضار هذه المعجزة باستعمال فعل ماذا؟ المضارعة لما يستعمل فعل المضارعة عن شيء وقع فين؟ في الماضي كأنه يستحضره لك ماذا؟ بين عينيك كما قال تعالى عن يهود فريقا كذبوا وفريقا يقتلون مع ان القتل قد وقع وانتهى فلماذا يستعمل فعل المضارعة؟ من اجل استحضار ذلك فين؟ في الذهن يبقى دي طريقه في التعامل مع الايات وهي طريقه استحضار صوره ذلك فين في الذهن فيكون المعنى ها هنا اوقع لان الرؤية اوقع من ماذا من السماع كما قال القائل ليس يعني كمن ليس راء كمن سمع او كما قيل ليس الخبر ك كالمعاينه ليس الخبر كالمعينة فاستعمل أفعال مضارعة من أجل استحضار صورة ذلك في الزهن فقال وترى الشمس الشمس مسخرة ما هذا إنها الشمس آية ربنا الكبرى إنها الشمس الذي قال الله فيها في كتابه الكريم قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا إنها الشمس الذي لا يختل نظام وساعة إنها الشمس التي من فتنة الناس بها خلقا عبدوها عبادة وكم عبدها أقوام إنها الشمس أرأيت الشمس تسخر تسخيرا فتدخل كهفهم بحساب لا تأتي على أبدانهم شوف وكأن تقردهم تزاوروا كأن الشمس هي الفاعلة وكأن الشمس هي التي تطلع لحسابهم دون غيرهم لا تعجبوا الإيمان يصنع العجائب يوشع ابن نون عندما راد بيت المقدس والشمس شرفت على المغيب كلمها قال إنك مأمورة وأمرك الغروب وأنا مامور وأمري بيت ماذا المقدس فتحبس الشمس. تحبس الشمس ليدخل يوشع بيت ماذا بيت المقدس ومغيبها يتأخر ساعة وساعة وساعة وهي ذات النظام الدقيق هذا هو الإيمان يصنع ماذا يصنع العجائب وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافين ذات اليمين وإذا غربت تقريدهم ذات الشمال قدم اليمين ذكرا على الشمال لأن اليمين أشرف ولأن اليمين حقها ماذا؟ حقها التقديم إياكم ولوسة العوامل لخلاء اليمين خلاء إليه؟ ما الذي خلق اليمين جعل لها عملا والذي خلق الشمال جعل لها عمل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف ولماذا اليمين أبدا؟ وقد دعينا في كتاب ربنا وأصحاب اليمين ما؟ طب لماذا إما لأن اليمين بركة ذلك المؤمن لما يأكل تكفيه العلق من الطعام لأنه يأكل ماذا والكافر طالما يأكل كما تأكل الانعام ولا يشبع أبدا ما السر السر في أن المؤمن ماذا قدم يمين البركة وأما المشرك فشماله هي التي يأكل بها هي التي يأكل بها فاليمين بركة واليمين صلاح فإذا تطايرت الصحف يوم القيامة قدمت اليمين لأنك على عادة اليمين فين؟ في الدنيا ومن كان على عادة اليمين أو سنة اليمين في الدنيا قدمها, فين؟ قدمها في الآخرة ولذا لشرف اليمين تقدم الصبي على الكبير النبي أمسك بالقدح كده وعن يمينه الصبي والاشياخ جلوس قال له تأذن لي أن أعطي الاشياخ انت اليمين يا رسول الله هو الصغير ولكن اليمين بركة اليمين وشرف اليمين فألو أتأذن لي قال والله لا أؤثر بنصيبي أحدا والله لا أؤثر بنصيبي ماذا أحدا ليتقدم ماذا الصبي بشرف ماذا بشرف اليمين فقدم يمين البركة ولا تقدم الشمال إلى حيث تقدم فيما فيه أزه وفيما هو خبث كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل فقال وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاذا وهم رقود هم رقود جملة اسمية والجملة الاسمية تفيد ماذا السبات والاستقرار كده لما يجي يتكلم عن الجنة يقولك وهم فيها ايه خالدون سبات واستقرار كأنهم رقود لا يتحركون ماذا او كأنهم رقود لا يقومون لحظة رقود لا يقومون لحظه فلذا جاء, بفعل الايه؟ جاء بالجمله الاسميه التي تفيد ماذا الثبات فكيف هم ايقاظ وكيف هم رقود قال بعضهم ان اعينهم كانت, كانت تعمل كالذئب ينام باحدى بخلتيه ويتقي بالاخرى الاعادي فهو يقظان نائمون الذئب من يقترب منه يظنه ماذا يقضانا وإنما هو ماذا نائم لأن عينه نائمه وعينه الثانية ماذا يتقي بها الأعادي فكانت عيونهم تعمل إما حراسه لهم بحيث من يراهم ماذا لا يقترب منهم لأن الصحراء ما ظنت وجود ماذا سطو صحيح الصحراء هي ميدان ماذا السطو فلذا حرسهم الله بماذا بأن عيونهم تعمل أو أن اعينهم تعمل لا يصابون بعمى لأن العين إن تعطلت ساعة فإن هذا يذهب ببعض ضوئها ولذلك المرء منا لما يقوم من نومه لكي يستعيد ماذا قوة ابصاره يحتاج ماذا وقتا وهذا الوقت يطول بقدر ماذا بقدر نومته ثم هي عضلة تعمل وتلك العضلة إن تعطلت فوق عدد من الساعات فإنها ماذا تضمر حتى يذهب ضوء العين إنه الله وتحسبهم أيقاذا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط زراعيه الله الكلب باسط زراعيه بالوصيد يعني على باب يعرف مهمته التي خلق لها أنه ماذا أنه حراسة ولذا أزن في الكلب ماذا حراسه كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم يا ويل كثير من الناس لا يعرف مهمته في هذه الحياة وجربوها واجعلوا هذا السؤال سؤال ماذا سؤال حياة سلوا الناس كل الناس لماذا خلقت فلن تسمع إجابة واحدة إنما ستسمع عشرات الاجوبه ولن تسمع إجابة صحيحة إلا على ألسنة نفر قليل واكثر الناس إنما هو لا يعلم حقيقة وجوده على هذه الأرض والقائل يقول جئت لا أعلم من أين تائه البعيد وآخر يقول منش عارف من غير إيه ولا من غير ليه وهذا مثله في الضياع وشر الناس من يدخل هذه الحياة ويخرج منها فلا يعرف لماذا دخل ولا يعرف لماذا خرج هذا شر الناس الذي دخلاه وخرج منها فلا يعرف سببا لدخوله ولا يعرف سببا لخروجه من هذه الحياه قال رب العالمين وكلبهم باسط ذراعي كلبهم يسكر ما يسكرون كما اسلفت لكم هذا شرف الصحبه شوف لما كان في صحبه شباب مؤمن لم يعدم شرفا منهم فذكر ما ذكر ماذا هؤلاء وفي اي كتاب انما ذكر في كتاب ربي بل وكان العد كما قال الله سلاسة هل الشيء يعد مع غير جنسه هل الشيء يعد مع غير جنسه ام ان اصلا في العد ان تعد الشيء ماذا معه مع جنسه صحيح مع جنسه فكيف يقول ثلاثه رابعهم كلبهم إنما هو شرف ماذا شرف الصحبة شرف الصحبة فذكر ما ذكر هؤلاء وقد رأيت شرف الصحبة في الحديث لما قال الله تعالى لملائكته أشهدكم اني قد غفرت لهم لأولئك الذاكرين فقالوا يا رب ولكن فلانا جاء لحاجة ده جاي المسجد عشان يسأل عن ايه عن واحد بيدور عليه الهم هم القوم لا يشقى بهم الله فأخذ من شرفهم وأخذ فك المغفرة ماذا معهم هذا شرف الصعبة لا تصاحب إلا مؤمنا ولا ياكل طعامك إلا من إلا تقيف نحن نصحى بالناس على هذا الشرط أم نصحى بالناس على شرط المصلحة نظام مش عارف صاحبي وصاحبك مش عارف فين ام نصح بالناس على شرط ماذا الظرف واللطف وخفة الدم ام نصح بالناس على اي شرط والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب الا والمرء على دين خليله فرعون من صاحبه همان اغبى منه ومن ثالثهم قارون المصلحي الاكبر في الحياة شوف أركان النظام الثلاثه رجل المالي والرجل التابع الذي لا إرادة له ولا رأي صحيح ثم فرعون الطاغوت ومحمد صلى الله عليه وسلم من صاحبه أبو بكر عمر عثمان علي ولذا قال برنارد شو كلمة وهو صادق فيها وإن كان كافرا؟ قال إن عظم شخص أصحاب محمد من عظم شخص محمد من اراد ان يعرف عظم شخص محمد فلينظر في من في اصحابه لان محمد اذا كان صاحبه رجل بوزن ابي بكر اذا كان صاحبه رجل تهتز يهتز عرش الرحمن لموته اذا كان صاحبه الملائكة تستحي منه اذا كان صاحبه يوافق ربه من فوق ماذا يوافق ربه على الأرض وربه يوافقه من فوق السبعة أرقعة فيما يقول إذا كان صاحبه هؤلاء فلا شك أن محمد ليس رجلا عاديا ليس رجلا عاديا في تاريخ البشر إذا كان هؤلاء هم أصحابه ولذا قالها لك المرء على دينه خليله فلينظر أحدكم من لا تضيع نفسك فكم من رجل ضاع في صاحبه او ضيعه صاحبه والمامون مثل مثال مضروب الذي فتن الامه بفتنه خلق القران اصحابه شر الناس من بشر المريسي الى احمد بن ابي دواد الى ابي هزيل العلاف المعتزلي الى هشام الكلبي الرافضي الى عبد الله بن اباض الإباضي شوف رجل صحبته من رافضي واباضي وخارجي ولا رافضي شوف ومعتزلي هؤلاء صحبته ولذا لما أشرف على الموت قال لحاجبه من بالباب من جاءني الساعة لودعني ويرسلني إلى ربي قال له أبو زيل العلاف المعتزلي شام الكلب الرافضي عبد الله بن اباض الإباضي قال له ما بقي أحد من أعلام جهنم إلا وحضر ما بقي أحد من أعلام جهنم إلا وحضر المرء على ماذا لا تصحب رجلا لمصلحه ولذا كل هذه الصحبه تتقطع يوم القيامه ويلعن الناس بعضهم ماذا بعض الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عادوا عادوا ابو جهل وابو لهب اول اثنين يلعنوا بعض ابو جهل اول واحد يلعنوا ابلهب وابو لهب اول واحد يلعنوا مين وعلى هذا المثال فقس كل اثنين جمعت بينهما ماذا؟ صحبة المصلحة يوم القيامة سترى في أمرهم عجبا ولكن كل اثنين اجتمعا لله وتفرقا لله وفي الله تجمعهما يجمعهما ماذا؟ ظل ربي يوم القيامة في يوم تكون الشمس فيه ماذا؟ فوق الرؤوس سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظل ثم قال رجلان اجتمع في الله تحب في الله اجتمع عليه وتفرقه ايه وكلبهم باصة زراعيه بالوصيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا يقول لو اطلعت انت يا محمد وانت اشجع الناس افرس الناس اقوى الناس لووليت منهم فكيف باحاد الناس فضرب المثل به صلى الله عليه وسلم عبرة لغيره فالرعب حراسة والرعب جند ربي سبحانه وتعالى في هذا القدر كفاية نلتقي على خير بعد العشاء مع درسنا الاسبوعي إن شاء الله تبارك وتعالى